قال للناس من كان منكم أهداف ليطف بالبيت وبالصفى منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهداف ليطف بالبيت وبالصفى والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة, وسبعة إذا رجع إلى أهله فطاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قديم مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثه اطواف ثلاثه اطواف من من السبع ومشى أربعة وركع وركع حين قضى طوافه بالبيت عند عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فاتى الصفا فطاف بين الصفا والمروه سبعة اطواف ثم لم يحلم شيء من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وافاض طاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس نعم. بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. النبي صلى الله عليه وسلم العلماء مختلفون في النسك الذي أهل به فمن قائل بأنه أهل بالحج ومن قائل بأنه أهل بحج وعمرة وقد ساق الهدي فكان ذلك من قبيل القران ومن قائل بأنه كان متمتعا وهذا أبعد هذه الأقوال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما سعى لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمره فدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن متمتعا أما الذين يقولون بأنه كان متمتعا يقولون إنه صلى الله عليه وسلم كان متمتعا إلا أنه نعم حتى رمى جمرة العقبة حتى فرغ من حجته عليه الصلاة والسلام، وذلك أن من ساق الهدى عند هؤلاء يجوز له أن يتمتع، إلا أنه لا يجوز له أن يحل الأحرام. قوله تبارك وتعالى. ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. يقول يبقى على إحرامه حتى يذبح هديه يبقى على إحرامه حتى يذبح هديه بمعنى أنه لا يحلق رأسه ولا يقصر بعد العمرة ثم يهل بالحج من غير حلق ولا تقصير يعني إذا فرغ من أعمال العمرة أهل بالحج فهؤلاء الذين يرون أنه من ساق الهدى يمكنه التمتع، منهم من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا وهذا فيه بعد والنبي صلى الله عليه وسلم النظرة في الروايات الواردة في صفة حجه صلى الله عليه وسلم وإهلاه، فمنها ما يدل على أنه أهل بالحج، ومنها ما يدل على أنه أهل بالحج والعمرة. والذي يظهر والله تعالى من وجه الجمع بين هذا وهذا وكلها أحاديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج أولا ثم بعد ذلك أدخل عليه العمرة فصار بهذا الاعتبار قارنا صار بهذا الاعتبار قارنا والحافظ ابن القيم رحمه الله ذكر نحوا من من عشرين دليلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا ونقل ذلك أيضا عن جماعة من الصحابة أنهم وصفوا حجه صلى الله عليه وسلم ونسكه بالقرآن وعلى كل حال أحصى الروايات التي وردت في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارناً عن جماعة من الصحابة بله سبعة عشر صحابياً رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فقوله هنا تمتع من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعاً حمله على ظاهره ومن قال بأنه كان قارناً أو مفرداً احتاج إلى شيء من التأويل فإما أن يقال إنه تمتع صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه أمر من معه وهذا فيه فيه بعد أو أن المراد بذلك أنه صلى الله عليه وسلم تمتع بمعنى أنه قرن بين الحج والعمرة وهذا لون من التمتع بإسقاط أحد السفرين وأحد الميقاتين لأنه يحرم من ميقات واحد وفي سفرة واحدة فوفر سفرة بهذا الاعتبار فهذا لون من التمتع بهذا الاعتبار ولهذا فإنه كما ذكرنا لكم قبل بأن القران يطلق عليه التمتع بشيء من التوسع في العبارة وهذا أقرب من القول الذي قبله بأنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه فيقال عنه إنه تمتع بهذا الاعتبار إلا إذا قلنا بأنه صلى الله عليه وسلم كان متمتعا أو أن, هذا أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا فعل هذا لا إشكال لكن الصحابة رضي الله عنهم مختلفوا في صفة النسك الذي أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كل حال الراجح والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارناً, حج قارنا ولا يمنع ذلك من أنه صلى الله عليه وسلم أهل بالحج ثم جاءه جبريل فأمره حينما كان بوادي العقيق وأخبره أنه واد مبارك وأمره أن يصلي فيه ركعتين وأن يقول حجة عمرة في حجة أن يقول عمرة في حجة فصار بهذا الاعتبار قارنا فأدخل العمرة على الحج أدخل العمرة على الحج وهذا يدل على أن الإنسان يجوز له أن يدخل الأصغر على الأكبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل العمر على الحج وأما عكسه وهو إدخال الأكبر على الأصغر الأكبر على الأصغر فهذا يجوز للحاجه إما لضيق الوقت تأخر الإنسان في الوصول ويخشى فوات عرفة فوات الوقوف أو مثل المرأة إذا حاضت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تدخل الحج على العمرة لأنها حاضت قبل وصولها إلى البيت فأدخلت الحج على العمرة بهذا الاعتبار وهذا لا إشكال لا إشكال فيه لكن من غير عذر لا يفعله الإنسان لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين أهلوا بالحج أن يتحللوا بعمرة فكيف الذي جاء بعمرة أن يدخل عليها الحج ولا يكون متمتعا فيكون ذلك على خلاف أمر نبي الله عليه الصلاة والسلام وعلى كل حال أيضا حديث أنس رضي الله عنه قال ثم أهل بحج وعمرة ومن حديث عمران بن حسين عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة جمع بين حجة وعمرة ووجه الجمع الذي ذكرته ذكره جماعة من المحققين من أهل العلم اختاره كبير المفسرين ابن جرير الطبري ومن المتأخرين الحافظ ابن حجر تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة ساق معه الهدي منذ الحليفة الهدي من أراد أن يسوق الهدي فإنه يأتي به من خارج الحرم يأتي به من خارج الحرم ولا يشترط أن يأتي به من بلده فقد يكون في هذا كلفه ومزيد مشقة عليه نعم لا سيما إن كان الهدي من الغنم فإن مشيها لا يكون كمشي الإبل نعم ومن ثم لربما يحتاج ذلك إلى نوع من الإبطاء أما اليوم فنقل ذلك أمر ميسور. فالمقصود أن سوق الهدي يمكن للإنسان أن يسوق الهدي، أن يأتي به من خارج من خارج حدود الحرم ويكون بهذا قد ساق، يكون بهذا قد ساق الهدي. وفساق الهدي منذ الحليفة، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس من كان منكم أهدى فإنه ذكر أن الذي أهدى مع النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الرحمن ابن عوف فقط نعم فعلى كل حال قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفاء والمروة وليقصر, وليقصر النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى آخره أهل بالحج ثم أهل بالعمرة هذا يجري بلا إشكال على قول من قال بأنه صلى الله عليه وسلم كان قد حج مفردا ثم أدخل عليه العمرة ولا إشكال ومن قال إنه صلى الله عليه وسلم حج ابتداء بالقران فإنه يمكن أن يقال هنا حصل تقديم وتأخير في العبارة بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم أهل بالعمرة ثم أهل بالحج يعني أنه جمع بينهما صلى الله عليه وسلم نعم جمع بين حجة وعمرة و... ولا يكون ذلك على سبيل التأخير بمعنى أنه أهل بالحج بعدما فرغ من العمرة فيكون متمتعا بهذا الاعتبار لكن لو أجرينا مثل هذه العبارات من أول الحديث إلى هنا وما سيأتي بعده على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا فلا أشكال لكن إذا قلنا بأنه لم يكن متمتعا فلا بد من شيء من التأويل قال ثم أهلى بالحج فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق يمكن أن يحمل على أنه المراد به التمتع اللغوي أو أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمكن أن يكون ذلك التمتع وقع لهم وهم في صحبته ومرافقته عليه الصلاة والسلام ممن لم يسق الهدي لأن الذي ساق الهدي معه كما قلنا عبد الرحمن بن عوف والبقية صاروا صاروا متمتعين نعم فتمتع الناس قال فكان من الناس من الناس من أهدا فساق الهدي فساق الهدي من ذي الحليفة طبعا الكلام لا يخلو من إشكال إذا كانوا تمتعوا فكيف ساقوا الهدي تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتع الناس معه إلا إذا قلنا المراد به القران المراد به القران ثم كيف يكون قال النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت بالصفى والمروى وهم استغربوا هذا غاية الاستغراب لأنه لم يكن معهودا لأنهم كانوا يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج أنها من أفجر الفجور هكذا كان الناس في الجاهلية فشق عليهم أن يتحللوا من حجهم بعمرة فكيف أهلوا من البداية بالتمتع فيرد عليه هذا الإشكال وينحل هذا الإشكال إذا قلنا بأن المقصود التمتع اللغوي وإلا على ذلك فإن التمتع قد حصل لبعضهم لأول وهله منذ إحرامهم ابتداء فلما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أمر من؟ أمر من لم يسق الهدي لربما كان بعضهم لم يتمتع أهل بحج أو أهل بقران فأمر هؤلاء فشق عليهم هذا احتمال واحتمال أنه لم يتمتع أحد مع أن ظاهر بعض الأحاديث أن الأنساك الثلاثة حصلت ابتداء فبعضهم تمتع وبعضهم كان قارنا وبعضهم كان كان مفردا نعم فالحاصل قال من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفى والمروه وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي يطوف بالصفى والمروه وليقصر بمعنى أنه يتحلل بالعمرة ويكون بهذا الاعتبار يكون متمتعا ولا شك أن هذا نعم أن هذا شيء أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم وتلكأوا واستعظموا ذلك ثم بعد ذلك فعلوه كما هو في كما هو معروف في عدد من الروايات الصحيحة في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وغيره قال وليقصر وليحلل الآن ثم ليهل بالحج وليهدي فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام إلى آخر ما ذكر قال وليقصر يقصر لا يحلق من أجل أنه يحتاج إلى الحلق حينما يرمي جمرة العقبة ولذلك فإنه يقصر رأسه بعد العمرة ثم يترك الحلق آخرا وهذا التقصير أو الحلق هل هو نسك أو أنه تحلل من الإحرام فحسب فيحصل بغيره بغير الحلق بفعل شيء من مما كان ممنوعا منه بأي شيء من هذه المحظورات التي يمنع منها فمن قال بأنه تحلل من الإحرام بفعل شيء مما كان يحظر عليه قالوا إنه يتحلل بالحلق وبغير الحلق أو بالتقصير وبغير التقصير من قص أظفار أو غير ذلك والأقرب الله تعالى أعلم أنه نسك وهذا قول عامة أهل العلم جماهير أهل العلم سلفا وخلفا على أنه نسك وأنه لا يحصل التحلل بغير ذلك وأنه إن فعل شيئا من هذا فقد ارتكب محظورا من محظورات الإحرام بمعنى لو قص أظفاره قبل أن يحلق رأسه مثلا أو تطيب فإنه يكون قد ارتكب شيئا من هذه من هذه المحظورات محظورات الإحرام نعم طيب قال وليقصر وليحل ثم ليهل بالحج وليهدي ليه لانه لانه متمتع وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القان سكت عنه وسكت عن المفرد من هذه الحيثية يعني أنه يجب عليه الهدي ولذلك فإن القارن من أهل العلم يقول إنه ليس عليه هدي فهو كالمفرد لأنه لم يرد لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فذكره في التمتع خاصة والنبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر ذلك في التمتع خاصة إلا أن عامة أهل العلم قالوا إنه يلزمه الهدي كالمتمتع باعتبار أنه جمع بين حجة وعمرة في سفرة واحده، هذا من جهة النظر والقياس قاسوه عن المتمتع، ومن جهة النقل قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أهدا مئة بدنه في حجته حجة الوداع. و ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضحى عن أزواجه عن نسائه بالبقر والمقصود به الهدي وليس المقصود به الأضحية لأنه كما ذكرنا سابقا أن حق الحاج أو أن المشروع في حقه هو الهدي وليس الأضحية لكنه لو ترك أهله في بلده فإنه يحسن أن يترك عندهم أضحية فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر وقدم هديا وعائشة رضي الله عنها كانت قارنة والنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا لكن الجواب عن هذا عندما لا يرى الوجوب يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله على سبيل على سبيل القربة والتبرع، التطوع لا على سبيل الوجوب بدليل أنه صلى الله عليه وسلم خاصة إذا قلنا بأنه عليه الصلاة والسلام كان مفردا في أول الأمر وقد ساق الهدي معه من ذي الحليفة والمفرد بالاتفاق لا يجب عليه الهدي فإذا هذا الهدي الذي قد ساقه ثم في حجة أبي بكر رضي الله عنه بعث بهديه عليه الصلاة والسلام وبعث مرة غنما فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم ما فعله على سبيل اللزوم والواجب والأحبط ألا يترك هذا بالنسبة للقارن ألا يترك الهدي نعم فعامة أهل العلم يقولون بوجوبه عليه نعم قال فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع وسبعة إذا رجع إلى أهله هذه الأيام متى يصومها يصومها قبل يوم النحر قبل يوم النحر و إذا كان الإنسان متمتعا وجاء بالعمرة ثم بعد ذلك عرف أنه لا يستطيع الهدي أو أنه فقد ماله سرق ماله أو حصل له نعم أمر لا يستطيع معه الهدي فماذا يصنع يقال يصوم متى يبدأ الصيام يكون قبل يوم النحر يمكن أن يصوم اليوم السادس والسابع والثامن ولا يصوم يوم عرفة ليتفرغ وينشط للدعاء فإن عجز عنه فإن غلب فإنه يصوم اليوم السابع والثامن والتاسع يوم عرفة فإن لم يتمكن من ذلك لسبب لمرض أو لأنه لم يفقد ماله نعم إلا بعد ذلك لم يتمكن فإنه يصوم أيام التشريق ثلاثة أيام بعد يوم النحر ولا يشترط في هذا الصيام التتابع لا يشترط فيه التتابع وإنما ذكره الله عز وجل بالتفريق مفرقاً بين الثلاثة والسبع فحسب أما صيام السبعة فلا يشترط فيه التتابع وصيام الثلاثة لا يشترط فيه التتابع فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إذا رجع إلى أهله وجاء في الصحيح عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما موقوفا أن آخرها يوم يوم عرفة أن آخرها يوم عرفة الحاصل أنه لا يصوم أيام التشريق لأنهي عن ذلك إلا لمن لم يجد الهدي ولم يتمكن من صيام ذلك قبله فإنه يصومها في أيام التشريق لأنه جاء في هذه الرواية الصحيحة عن عائشة و ابن عمر رضي الله عنهما فإن لم يفعل صام أيام صام أيام التشريق نعم ولا يؤخر عن ذلك ولا يؤخر عن هذا فإن لم يتمكن لعذر قضاها بعد بعد ذلك نعم كان مريضا مثلا لا يستطيع الصوم والحاصل أنه أن قوله هنا وسبعة إذا رجع إلى أهله ما المراد به الرجوع من وين الرجوع من ميناء نعم انتهى من الحج رمى الجمار وبات بميناء ثم بعد ذلك رجع إلى منزله بمكة مثلا محل رحلة نعم هل هذا هو المراد يكون قد رجع أو أنه لا بد أن يرجع إلى أهله الذين جاء منهم وليس معنى ذلك أنه رجع من منا والمشاعر وهذا هو الظاهر المتبادر نعم فالله عز وجل يقول سبعة إذا رجعتم وحذف هنا المتعلق ما قال إذا رجعتم إلى أهلكم ولكنه جاء في هذا الحديث كما ترون نعم وسبعة إذا رجع إلى أهله ولذلك لا يقال رجع من ميناء إلى مكة مثلا لأنه قد فراغ من المناسك كلها وإنما أن يرجع إلى أهله ويدل عليه أيضا ما جاء في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم نعم سبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم ولا يقال إن هذا يحصل برجوعه إلى مكة بعد بعد منا وقوفه بالمشاعر والله تعالى أعلم نعم تفضل نعم قال فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة طاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء نحن عرفنا بالأمس أن أول شيء فعله صلى الله عليه وسلم حينما وصل مكة قبل أن يضع رحله وإنما أناخ راحلته وتوجه إلى البيت وطاف وطاف به فالسنة أن يشرع الإنسان بالطواف ولا ينتظر لكن لو أنه كان يجد مشقة أو لعذر أو نحو ذلك فهذا لا يجب أصلا عليه ولكنه, ولكنه الأفضل والأكمل وهو السنة وهذا الطواف الذي طافه النبي صلى الله عليه وسلم على أنه قارن أو مفرد يكون طواف القدوم طواف القدوم وعرفنا أن طواف القدوم سنة وأنه لا يجب على قول عامة أهل العلم سلفا وخلفا فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف هنا ما ذكر ماذا قال في طوافه ولذلك يقال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في الطواف من الأذكار يقوله ويردده في أثنائه إلا ما جاء بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وما عدا ذلك لا يثبت فيه شيء ولذلك فإن الإنسان يقرأ القرآن ويدعو ويقول ما شاء من الأذكار نعم، دون أن يتقيد بشيء من ذلك يردده ويلتزمه، فيكون بهذا الاعتبار قد دخل في لون من ألوان الابتداع يخص كل شوط بدعاء معين، فهذا لا يليق، ولم يرد عن الشارع، والله عز وجل لا يعبد إلا بما شرع. نعم، فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة، طوافه صلى الله عليه وسلم هنا. قال واستلم الركن أول شيء عرفنا أنه يبدأ به وتقطع التلبية وأن ذلك على هذا الترتيب التقبيل فإن لم يستطع فإنه يستلمه بيده نعم وإيش ويقبل يده فإن لم يتمكن فبشيء معه ويقبل ذلك الشيء فإن لم يتمكن أشار إليه وأنه يقول مع ذلك يكبر يقول الله أكبر وانه جاء عن ابن عمر صح عنه أنه يقول باسم الله يعني مع الله أكبر كل هذا ذكرناه بالأمس يقول فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم واستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف من السبع عرفنا معنى الخبب وهو ضرب من العدو إسراع وعرفنا أن ذلك يمكن أن يفسر بالرمل وهو أن يكون الإنسان يسرع في المشي مع تقارب الخطى وعرفنا العلة في ذلك ومشى أربعة وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين الآن ظاهر هذا الحديث وغيره من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافا متواليا لم يقطعه بشيء والناس الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم كثير جدا وقال لهم خذوا عني مناسككم وهكذا فعل عليه الصلاة والسلام لكن هل ذلك على سبيل الوجوب أنه يجب على الناس الموالات بين أشواط الطواف هناك قدر لا شك بجوازه مثل إذا أقيمت الصلاة فإنه يتوقف ويصلي وإذا حضرت جنازة يمكن أن يتوقف ويصلي ويكمل من حيث وقف لكن هل له أكثر من هذا؟ هل له أن يذهب ويبحث عن مكان قبل الأذان لوجود الزحام الشديد قبل الأذان بنحو عشر دقائق أو, أو نحو هذا أو بمجرد ما يأذن يذهب يبحث عن مكان ليصلي فيه ثم بعد ذلك تقام الصلاة لربما بعد ربع ساعة أو أكثر هل له هذا؟ طيب لو أنه قطع قطع الطواف وصلى التراويح بدأ في صلاة التراويح وجلس في العمرة وجلس يصلي مثل هذا هل يقال إن طوافه قد بطل؟ عندما يرى أن الموالات شرط يرون أن طوافه قد بطل بهذا الاعتبار. فإن كان طواف عمرة في الحج فتكون هذه العمرة هذا الطواف لا عبرة به ويكون بعد ذلك قد دخل إحرام بإحرام وصارت وصار في الحج مباشرة وهذا لا يخلو من إشكال على كل حال وينبغي للإنسان أن يحتاط ويتحرز فلا يقطع الطواف إلا إذا أقيمت الصلاة وإذا حضرت جنازة يقطع إذا, و... إذا... إذا كبر على الإمام أو قريبا من ذلك لا يقطع بمدة من أجل أن يبحث عن مكان من أجل أن يصلي فيه فالحاصل أن مثل هذا الطواف القطع فيه أحيانا تحصل أعذار لا يستطيع الإنسان التخلص والانفكاك منها معه امرأة أغمي عليها فجلس يرششها في الماء ساعة نقول ارجع من جديد ولا كمل نقول له تكمل والحسن رحمه الله أغمي عليه وهو يطوف ثم بعد ذلك لما أفاق أكمل أكمل الطواف فهناك أمور عارضة والحج مضنة للمشقات كذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما استلم الركن أخذ ناحية اليمين قلنا أنه يجعل الكعبة على يساره وهذا لا بد منه لكن المقصود أنه لا يطوف متعمدا مستقبل الكعبة يمشي على جنب أو يطوف متعمدا مستدبر الكعبة هذه مخالفة لهدي النبي صاصري مجعلها على يسر لكن لو أن ذلك حصل بسبب لا يملكه الإنسان أو يشق عليه التحرز منه مثل لو أن معه نساء وكل مع زحمة الناس مرة يأتي من هنا ومرة يأتي من هنا وأحيانا يجد نفسه في زحام شديد فيأخذ ناحية فتكون الكعبة خلف ظهر ليبتعد عن الزحام أو عن النساء أو نحو ذلك هل نقول هذا الجزء قد فسد وبطل طوافه وانتهى كل شيء هذا في الشقة لا يمكن التحرز منها ولذلك يقال مثل هذا لا يضر طوافه والله تعالى أعلم كذلك يكون الطواف بالكعبة فلا يكون خارج الحرم لا يكون خارج الحرم فلو طاف خارج الحرم صار طائفا بالحرم وليس طائفا بالكعبة لكن لو افترضنا صورة وهي أن الطواف قد امتلأت به أروقة الحرم وجميع نواحيه امتلأ من الجدار إلى الجدار هذا متصور فماذا يفعل الناس في الأدوار الثلاثة امتلأ فماذا يفعل الناس نقول ماذا متصلا بهذه بهذه الصورة فإلىهم أن يطوفوا خارجه فالذي في الخارج له حكم الذي في الداخل لكن هذه الصورة يمكن أن تقع كثيرا ووقعت كثيرا للناس في المسعى اللي في الدور الثالث في السطح لا سيما قبل توسيعته عفوا المطاف قبل توسيعته من ناحية الكعبة ومن ناحية المسعى أيضا ربما بعض الشيء فمثل هذا كان كثير من الناس لا يسعهم هذا فيضطرون إلى النزول هل يقال بأن هذا يبطل السعي باعتبار أن المسعى ليس من الحرم فإذا خرجوا بهذا الجزء فمعنى ذلك أنه أن بعض الطواف صار خارج الحرم وما وقع منه في بعض الطواف خارج الحرم فكأنه وقع في كله يقال أبداً دام هذا متصل فلا إشكال. لا إشكال ولا يشدد على الناس في مثل هذه القضية أبداً لأن مثل هذه الأمور تلحق بالناس مشابقة عظيمة جدا غير محتملة والشريعة ما جاءت بمثله ما جاءت بمثل هذا أبداً فهذه أشياء يجزم بها لأنها واضحة لكن هناك أشياء ينبغي الإنسان يتحرز منها قدر المستطاع نعم ويتوقعها قدر إمكانه ولهذا فإن الإمام أحمد رحمه الله يرى أن الموالات بين أشواط الطواف أن ذلك يجوز القطع للعذر يجوز القطع للعذر وهذا الكلام له وجه قوي من النظر والله تعالى أعلم أما إذا حضرت جنازة أو أقيمت الصلاة فمثل ابن المنذر صاحب كتاب الإجماع ينقل الإجماع أو ينفي الخلاف يقول لا نعلم فيه خلافا في الجواز يعني أنه, أنه يصلي قال فطاف سبعة أشواط فطاف بالصفى والمروه سبعة أطواف نعم جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه أتى الصفى فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو ما شاء ذكرنا بالأمس أيضا أنه وحد الله وكبره رفع يديه فوحد الله وكبره فالرفع يكون مع التكبير ومع التهليل نعم ولا يكون في الدعاء خاصة فإن أمكنه أن يرى البيت فهذا أفضل وإن لم يمكنه ذلك فإنه يستقبل القبلة ويقول ما ورد وقد ذكرنا هذا في الليلة الماضية الماضية وقلنا إنه بعد الطواف إن استطاع أن يستلم الحجر وأن يشرب من ماء زمزم فهذا أكمل وأفضل ويصلي الركعتين قال هنا صلى بعد الطواف صلى عند المقام ركعتين وجاء في صحيح مسلم أنه قرأ في الأولى بقول يا أيها الكافرون وفي الثانية بمسلم أنه قرأ فيهما قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد قل يا أيها الكافرون فعلى هذه الرواية من غير تحديد بالأولى والثانية يكون المقصود مجموع ما قرأ مجموع ما قرأ ويتفسروه الروايات الأخرى أنه قرأ في الأولى قل هو قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد فلا يشكل عليك الصلاة خلف المقام ليست واجبة ليست واجبة عند جماهير أهل العلم. والله عز وجل يقول: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلّا، ففسر بهذا بالصلاة خلف المقام. نعم، وهذا هو الظاهر وهو الأقرب، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولحديث عمر لما قال في سبب النزول: لو اتخذنا مقام إبراهيم مصلى فإنزل الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلّا. ومن أهل العلم من يقول: واتخذوا من مقام إبراهيم مقام إبراهيم بأن المقصود به جميع مقامات إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الحج ومصلى بمعنى متعبدا ومتنسكا يعني تقيمون فيه الشعائر التي تعبدكم الله بها فمن مقامات إبراهيم الوقوف بعرفة والمبيت بمزدرفة ورمي الجمار والبقاء في ثمنة وما أشبه ذلك فهذا اتخذ من مقام إبراهيم مصلى أي متعبدا ومتنسكا إلا أن القول الأول أقرب والله تعالى أعلم فيصلي فيه ركعتين وله أن يطوف أكثر من طواف يعني يؤخر هاتين الركعتين لا يشترط أن تكون مباشرة ثم, يطوف ثم يصلي لكل طواف ركعتين ولو أنه جمعها بركعتين فلعل ذلك مما يتداخل من العبادات الاتحاد سببه و وله أن يصلي هاتين الركعتين في أي مكان في الحرم وله أن يصليهما خارجه خارج الحرم وقد ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه صلاهما في ذي طوى قريبا من الزاهر نعم قريبا من الزاهر يعني مدخل مكة من جهة المدينة يمر قريبا من الزاهر عند آبار عند كانت هناك فلربما تركوا رحالهم في تلك الناحية إذا أرادوا دخول أول, أو أول ما يقدمون مكة نعم فالحاصل ثم بعد ذلك قال ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف. الآن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى الركعتين توجه مباشرة إلى الصفاء وهذه السنة ألا يؤخر ذلك لكن هل يجب عليه أن يكون السعي بعد الطواف مباشرة إنسان معه أطفال معه امرأة كبيرة أو امرأة عاجزة أو إنسان ضعيف ويشق عليه مثل هذا أو رأى زحاما شديدا أو لغير ذلك من الأسباب فأراد أن يؤخر يعني طاف بعد صلاة الفجر ثم رأى أن يجعل السعي بعد صلاة الظهر أو في الظحى أو نحو ذلك ليخف الزحام فهل يجوز له هذا؟ الجواب نعم يجوز له ذلك لو أنه طاف في رمضان في العمرة ثم بعد ذلك بدأوا بصلاة التراويح أو القيام هل له أن يصلي القيام؟ نعم له أن يصلي القيام لكن هل هذا هو الأفضل قد يقال الأفضل الاشتغال بالعمرة وأن يأتي بها على الوجه الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيكون سعيه بعد طوافه مباشرة بهذا الاعتبار فهذا هو الأفضل والأكمل لكن لو أنسا فعله فإنه لا يقال بأنه قد فعل ما يخل بأمان بالسعي طاف بالصفة والمروة سبعة أطواق يعني سبعة أشوات هذه الأشوات ظاهر هذا الحديث وغير هذا الحديث أنه أنها متوازية وما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قطعها ولذلك يقال السنة أن يأتي بالسعي متواليا ولا يقطعه إلا لعذر مثل الصلاة أو إذا تعب له أيس يستريح قليلا أو أنه ينتظر صاحبه مثلا ينتظر أهله بعد ما يسعى الرجل بين العالمين ثم يقف ينتظر أو نحو هذا فهذا لا إشكال فيه نعم لكن لا يتعمد قطعه من غير عذر لا يتعمد قطعه من غير عذر فعلى كل حال قال ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هادية لأنه كان قارنا وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه يعني التحلل الأول يكون بعد ما رمى جمرة العقبة ونحر هديه صلى الله عليه وسلم ومن أهل العلم يقول بأنه لا بد أن يفعل اثنين من ثلاثة اللي هو رمي جمرة العقبة والحلق أو طواف الإفاضة فيحصل له التحلل الأول بمعنى أنه يحل يحل له الأخذ من شعره والطيب وما إلى ذلك ويبقى عليه التحلل الأكبر التحلل الكامل وذلك بعد الاتيان بهذه الأمور جميعا الثلاثة رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير والطواف بالبيت طواف الإفاضة فيكون بهذا الاعتبار قد تحلل التحلل الأكبر فيحل له كل شيء حتى النساء نعم قال وأفاض فطاف بالبيت والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم من هذا الحديث ومن غير هذا الحديث كان طوافه الإفاضة في يوم في يوم النحر وهذه هي السنة لكن إن شق ذلك أو تخفيفا للزحام ومرعاة لما هو مشاهد من الضيق الشديد وما أشبه ذلك فيمكن أن يؤخره إلى إلى طواف الوداع أو إلى اليوم الثاني يعني يوم 11 أو إلى اليوم الثاني 10 نعم قال وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس يعني الذين لم يتحللوا بعمرة لم يتحللوا بعمرة طيب وعن, حف وعن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمر ولم تحل أنت من عمرتك فقال إني لبدت رأسي وقلت هدي فلا أحل حتى أنحر نعم هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لم يكن متمتعا ما شاء الناس قد حلوا لأنه قد ساق الهدي عليه الصلاة والسلام ومن قال بأنه كان متمتعا يخرجه بما سبق فقال إني لبدت رأسي ومعنى لبدت رأسي كانت رؤسهم طويلة ويحتاجون إلى وقت حتى الوصول إلى مكة كما قلنا من ذي الحليفة إلى مكة يحتاج عشرة أيام على الوسائل التي كانت متاحة في ذلك الوقت عشرة أيام فتصور إذا كان الشعر طويل إلى المنكبين أو نحو ذلك سيصيبه ما يصيبه من الشعث والغبار والأتربة فكانوا يلبدونه يلبدونه بمعنى أنهم يضعون عليه شيئا يمسكه من صمغة أو عسل أو نحو هذا شيء يمسك الشعر فلا يتبعثر لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر معنى قلدت هدي كما سيأتي في الكلام على الهدي إن شاء الله أنه توضع القلائد كما قال الله تبارك وتعالى لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد فكانوا يقلدون الهدايا من هذه الأنعام التي يسوقونها إلى بيت الله يقلدونها شيئا من لحاء شجر الحرم ولربما قلدوها غير ذلك كنعل أو جلد أو قطعة ثوب الرث أو نحو هذا ليعلم من شاهد ذلك أن هذه من قبيل الهدي فلا يتعرضها لها أحد لا يتعرض لها أحد قال وقلدت هدي فلا أحل حتى حتى أنحر وعلى كل حال نحن تكلمنا بالأمس على مسألة الأنساك الثلاثة وأي ذلك أفضل وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وما قد يعرض من فهمه على غير مراده رحمه الله فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يقول بأن التمتع أفضل مطلقا ولا أن القران أفضل مطلقا ولا أن الإفراد أفضل مطلقا كما فهمه بعض طلاب العلم يقولون الشيخ الإسلام يختار الإفراد الشيخ الإسلام رحمه الله كان يفرق من تأمل كلامه في هذا قطال في الكلام على هذه المسألة رحمه الله فإنه يجد لربما الأمر بهذه الصورة الشيخ الإسلام يرى أن مثل, القارن مثل من ساق الهدي فالأفضل له بل المتعين في حقه أو الأفضل في حقه هو القران ويمكن أن يكون أن يكون مفردا لكن الأفضل القران لأنه يجيء بحجه وعمره ولأن ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم وأما من جاء إلى مكة في غير أشهر الحج واعتمر ثم جلس في مكة فهذا لا مجال للتمتع بهذا الاعتبار وين يذهب حتى يأتي بالعمر يذهب إلى الحل ولا يذهب إلى ميقاته الذي جاء منه، نعم، مع أن هذا يمكن أن يناقش، لكن هذا كلام شيخ الإسلام الثيمي رحمه الله، فيرى أن مثل هذا الأفضل في حقه هو الإفراد، يحرم بالحج في اليوم الثامن بالحج فقط من مكانه الذي هو فيه بمكة، نعم، و... وأما من جاء ب من يأتي بس بسفرة واحدة. في أشهر الحج، فيرى أن الأفضل في حقه أن يأتي بالحج والعمرة على سبيل التمتع، على سبيل التمتع. لكن لو أنه وجدت صورة أخرى أن يأتي بالحج في سفرة والعمرة في سفرة أخرى، فما هو الأفضل في حقه؟ هذا هو الأفضل لأنها جاء بكل واحدة في سفرة مستقلة. هذه جاء بعمرة خارج أشهر الحج بسفرة، وهذا بسفرة. لكن مثل حالنا الآن. تردد على مكة كثيرا في السنة فإذا جاء الإنسان بحجة وعمرة على سبيل التمتع فهذا فهذا أكمل وأفضل والله تعالى أعلم نعم فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا كما يدل عليه لبيك عمرة لما قال له جبريل قل عمرة في حجه، نعم كان قارنا والقارن يمكن أن يلبي بهما من المقات يقول لبيك عمره وحجه أو عمره في حجه أو نحو ذلك ويأتي بالقران ويمكن أن يدخل الحج على العمره كما حصل لعائشة رضي الله تعالى عنها وذلك لضيق الوقت أو ل مثل إذا أصابها الحيض أو نحو ذلك ويمكنه أن يدخل العمرة على حجته يحج أي حجة مفردا ثم يدخل العمرة عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الصورة يدل عليها هذا مع أن أكثر أهل العلم يرون أنه لا يدخل نعم الأصغر على على الأكبر ولكن على كل حال الحديث السابق حديث عائشة في الصحيحين أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج ثم جاءه جبريل عليه السلام وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمره في حجه فأدخل العمره على الحج نعم وما قاله هؤلاء العلماء رحمهم الله إنما هو من جهة النظر نعم شوضا وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء قال البخاري قال إنه عمر ولمسلم نزلت آية المتعة يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ آية آية متعة الحج ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات ولهما بمعنى نعم هذا الحديث تكلمنا على مضمونه بالأمس و. على كل حال من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أيضا طائفة قالوا إن التمتع خاص بأولئك الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحجة وجاء عنهم بعض النصوص الصريحة في هذا لكن يمكن أن يجاب عنها بما يقابلها من أقوال جماعة من الصحابة أيضا أن ذلك أن ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعرفنا أن عثمان كان ينهى عنها وعلي رضي الله عنه كان يأمر بها وأن ابن الزبير كان ينهى عنها في أيام إمارته وأن ابن عباس كان يأمر كان يأمر بها نعم فتلك الأقوال مقابلة يعني من قال بأن ذلك كان يختص بهم يقابله من قال بأنها سنة والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله شراقه بن مالك رضي الله عنه هل هذا خاص بهم؟ أو أنه للأبد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه, أنه للأبد وأخبر أن العمر دخلت في الحج إلى يوم القيامة لكن لو أن قائلا قال بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يجب عليهم كان يجب عليهم التحلل يعني ممن لم يسق الهدي فكان هذا الكلام له وجه وأنه لا يجب على من بعدهم لماذا؟ لأنه كان يراد إقرار هذا المعنى هذا الحكم وتثبيته من الناحية العملية حتى إنه شق غاية المشقة عليهم نعم ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم به أمرا جازما ولم يرخص لهم في ذلك وما خيرهم فيه فدل وهو أمر صريح والأصل في الأمر أنه للوجوب وأظن أن هذا والله تعالى أعلم قول له وجه وأن وأنه قول وسط بين هذه الأقوال ومثل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يرى أن من طاف بالبيت وسعى فقد حل شاء أم أبى والحافظ ابن قيم رحمه الله يوافقه على ذلك يوافقه على ذلك ولكن على كل حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحرمون بالأنساك الثلاثة كانوا يحرمون بالأنساك الثلاثة ومثل أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم ومن وافقهم من الصحابة حينما يأتون ويطوفون بالبيت طواف القدوم ويقدمون معه سعي الحج أحيانا مثل هؤلاء كيف يقال بأنهم قد حلوا وأن ذلك صار من قبيل التمتع والواحد منهم لربما كان مفردا فالحاصل أن الوجوب يمكن أن يكون متوجها إلى أولئك الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحجة ومن بعدهم فيقال إن لم يسق الهدي الأفضل في حقه هو التمتع والله تعالى أعلم وعلى كل حال كلام عمر ذكرنا توجيهه بالأمس وهو أنه خشي أن يخلو البيت سائر العام فكان ذلك من قبيل السياسة الشرعية نظرا إلى اعتبار وهو مصلحة البيت نعم فنهى الناس عن المتعة ولذلك قال هنا ولمسلم نزلت آية المتعة يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينهى عنها حتى مات فكلام عمران بن حسين صريح في أن ذلك لهم ولغيرهم وأنه لا يختص بمن صاحبوه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع والله أعلم باب الهدي عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلا وعن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة غنما نعم حديث عائشة فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها نعم. هذا في غير السنة العاشرة لم يحج ذلك العام عليه الصلاة والسلام وهذا كما ذكرنا بالأمس أن لغير الحاج أن يسوق هديا يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى إلى البيت الحرام والمقصود بالهدي كما ذكرنا بأنه كل ما يهدى إلى البيت من النعم ومن غيرها إلا أنه بالنسبة للحاج ما الذي يقدمه الحاج ما الذي يجب على المتمتع والقارن هو أن يكون الهدي من بهيمة الأنعام الأبل والبقر والغنم بنوعيها فقط ولا يأتي إنسان ويقرب طعاما يقول هذا هو الهدي الذي للتمتع ونحو هذا هذا لا يقول به أحد إطلاقا فعائشة رضي الله عنه فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعرفنا معنى القلائد نعم ثم أشعرها ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها أشعرها ما معنى الإشعار الإشعار لا يكون إلا في الإبل لقوتها وتحملها وهو أن يشق السنام طولا يشق السنام يجرح لا يكون هذا الجرح مضرا بالبهيمة لكنه يكشط الجلد فيسيل الدم ثم يمسح على الشعر أو الوبر نعم، فيعرف بذلك أنها أنها من الهدايا، من الهدى، من رآها عرف أنها من الهدى. هذا معنى الإشعار، وهو سنة. فإذا كان الإنسان مرافقا لهديه بمعنى أنه يريد النسك، فإن الإشعار أو التقليد يكون من وين؟ من النقاط. وأما إذا كان مقيما، فإنه يقلدها في محله الذي هو فيه. يريد أن يرسلها. من بلده فيقلدها أو يشعرها ثم يبعث بها وإذا بعث بها كما في حديث عائشة هنا بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كشيء كان كان له حلا نعم بمعنى أنه لا يكون محرما إذا بعث الهدي فلا يمتنع من شيء كان يحل له حتى يذبح حتى ينحر تنحر هذه البذن أو يذبح الهدي من سوى الإبل أبدا الآن عندنا الإنسان الذي يريد النسك إذا ساق الهدي فإنه لا يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محلة ويكون محرما الإنسان الذي يريد أن يضحي إذا دخلت العشر فإنه لا يأخذ من شعره ولا بشره ولا أظفاره شيء حتى يذبح أضحيته الإنسان الذي لا يريد النسك ويريد أن يبعث هديا إلى الكعبة هذا لا يمتنع من شيء يجوز له أن يحلق شعره وأن يقص أظفاره وأن يفعل كل شيء لا يكون محرما بهذا الاعتبار هذه المسألة ليست محل اتفاق لكن هذا هو القول الراجح الذي يدل عليه هذا الحديث صراحةً نعم وهو قول عائشة رضي الله عنها وجماعة من الصحابة كابن مسعود وأنس وابن الزبير وهو قول عامة أهل العلم قول الجمهور مع أن من كبار الصحابة من قال بأنه يكون محرما نعم كعمر وعلي وأمثال هؤلاء وهذا من الأمور الغريبة لأن مثل هذا شيء مشاهد نعم ومع ذلك خفي عليهم كما ذكرنا في بعض المناسبات السابقة أن بعض السنن الظاهرة قد تخفى على بعض كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم فلا يستغرب ثم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الآخر قالت أهدا النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما وفي زيادة عند مسلم نعم إلى البيت فقلدها فقلدها فالحاصل أن الهدي نعم الذي يسوقه الإنسان وهو مقيم في بلده أو الذي يذبحه الحاج نعم إذا كان متمتعا أو قارما على سبيل الوجوب ويمكن أن يتقرب به المفرد أيضا لكنه لا يجب عليه هذا يشترط فيه شروط من من هذه الشروط ما هو مختلف فيه اختلافا قويا ظاهرا ومنها ما هو دون ذلك فمن ذلك أن يبلغ السن المعتبرة الثاني من المعز والجدع من الضأن يعني ما له ستة أشهر من الضأن والثاني من المعز ما له سنة ولا يجزئه ما دون ذلك هذا لم يرد في الهدي لكنه ورد وين في الأضحية والأضحية أقرب شيء إلى الهدي وأشبه ما تكون به وبهذا الاعتبار نعم قاسها الفقهاء رحمهم الله على ذلك ويدل عليه حديث مسلم حديث جابر عند مسلم حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة أي الثني نعم ثم رخص صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن من الضأن و وأن يكون سالما سالما من العيوب المعتبرة هناك عيوب لا هناك عيوب تعتبر لا لا يصح ولا يجزئ إن وجدت وهناك عيوب تنقصه بمعنى أن الأكمل أن يكون سالما منها فالعيوب المعتبرة التي لا يجزئ معها هي الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل ماذا يتقى من الضحايا؟ فقال أربعة العوراء البين عاوروها والمرضى البين مرضوها والعرجاء البين ظلعواها والعجفاء التي لا تنقي بمعنى التي ذهب مخه نعم ففي غاية الضعف والهزال نعم وأيضاً بالنسبة للهدي أن يكون في زمن الذبح وهو يوم النحر ثلاثة أيام بعده نعم هذا بالنسبة للحاج أن يكون في أيام الذبح وأيضا أن يكون أيضا في مكان الذبح وهو الحرم بكامله في أي مكان منه وجاع النبي صلى الله عليه وسلم بأن كل فجاج مكة طريق ومنحر من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأن تكون أيضا من بهيمة هذا بالنسبة لهدي للهدي الذي يتقرب به الحاج على سبيل الوجوب القارن والمتمتع لكن كما قلنا بأنه يمكن أن يقدم هديا من طعام أو نحو ذلك فكل ما يقدم إلى البيت فهو من الهدايا ويمكن أن يكون كساء للكعبة أو طيبا أو بخورا أو نحو هذا والله تعالى أعلم طبعا هذا الهدي بماذا يتعين يتعين الراجح أنه يتعين بالنية إذا اشتراه بهذا الاعتبار فإنه يكون هديا ولذلك لو أنه عرض له شيء فماذا يصنع به نعم لو عرض له شيء من غير تفريطه فإنه يذبحه وليس عليه شيء لو أنها سقطت وانكسرت فماذا يصنع؟ النبي صلى الله عليه وسلم ثبت من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ذكر أن أبا قبيصة الذي كان يذهب بهدي النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده وأعلمه أن هذا الهدي إذا عرض له شيء يعني من عطب خاف عليه الهلكة خاف عليه الموت فماذا يصنع به؟ أن ينحره في المكان الذي هو فيه ثم يلطخ نعله بدمه ثم يمسح به على صفحة عنقه يمسح به على صفحة العنق هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم بعدد من الأحاديث ثبت عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عن ابن عباس أنه أخبره رجل أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ست عشرة بدنه ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن هذا يعني لو أنه عرض لها شيء نعم فماذا يصنع؟ فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره عن هذا وأرشده إليه ما معنى أنه يلطخها ب يلطخ الدم بنعلها النعل يعني الذي ربط كقلادة قلنا أنها تقلد ماذا؟ تقلد النعال نعم أو جلود أو نحو هذا فيلطخ هذا النعل الذي هو قلادتها يلطخه بدمها ثم يمسح به صفحة العنق نعم يمسح به صفحة العنق والله تعالى أعلم لكنه لا يأكل منه ولا, ولا أصحابه وإنما يتركونه للناس يأكلونه يعني أهل تلك الناحية أما هو فلا يأكل منه ولا يأكل أحد منه من أصحابه شيئا من ذلك أيضا هنا قال عن عائشة فقل ده طيب كيف اللي هو إيش القلادة ب ب نعم بصفحة عنقها البقمة السائل يمكن تتعلق بالهدي أذكرها في بعض ما يتعلق بالأحاديث السابقة عفوا الحديث التي تأتي نعم تفضل وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها قال إنها بدنه قال اركبها فرأيته راكبها يسائر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والنعل في عنقها. وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة اركبها ويلك أو ويحك. نعم. وعن علي هذا يدل على أن الإنسان الذي يسوق الهدي يجوز له أن ينتفع به. لكن هذا الانتفاع إلى أي حد الركوب مثلا وحمل المتاع إذا احتاج إلى ذلك فلا بأس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل اركبها قال إنها بدنة يعني أنها مهدات إلى البيت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اركبها وفي الرواية الأخرى اركبها ويلك أو ويحك فهذا يدل على جواز الركوب ولو قيد ذلك بالحاجه إذا احتاج إليها فإذا استغنى عنها تركها يدل على ذلك حديث جابر عند مسلم اركبها بالمعروف اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها فإذا استغنيت عنها أو حتى تجد ظهرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام فيكون الركوب عند الحاجة وكذلك حمل المتاع ما عدا ذلك هل يجوز له أن ينتفع مثلا بصوفها بوبرها نعم يجوز الصوف أو يجوز الوبر الإبل الغنم هل له ذلك إن كان ذلك لمصلحتها مثل إذا بدأ وقت الحر وكان ذلك يشق عليها فإحتاج إلى جز فإنه يجز نعم فإنه يجز وماذا يصنع به الأفضل أن يتصدق أن يتصدق بذلك هل له أن ينتفع بحليبها يقال إن كان معها ولد فإنه يترك هذا الحليب للولد فإن زاد عن حاجتي فله أن ينتفع به فإن تصدق به فهو فهو خير له فهو أفضل لو أنها ولدت ما حكم هذا الولد حكم هذا الولد هو حكم حكم الأم لا فرق بينهما والله تعالى أعلم والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن علي رضي الله عنه بإسناد صحيح أنهم كانوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بالرجال يمشون فيحملهم النبي صلى الله عليه وسلم أو يأمرهم أن يركبوا على نعم على الهدي الذي ساقه معه صلى الله عليه وسلم اركبها ويلك أو ويحك نعم وهكذا أيضا في غير الركوب مثل حمل المتاع ثم الحديث الآخر نعم وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بذنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا نعم أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بذنه جاء في صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرب كم مئة بدنه ونحر بيده الشريف عليه الصلاة والسلام ثلاثا وستين ثم دفع الباقي إلى علي رضي الله تعالى عنه وأشركه في هديه ثم بعد ذلك أمر من كل منها ببضعة قطعة من اللحم فوضعت في قدر ثم طبخت فأكل النبي صلى الله عليه وسلم منها مع علي وشرب من مرقها ويكون بهذا الاعتبار قد كأنه ذاق الكل لأن من السنة أن يأكل الإنسان من هديه ومن السنة أن ينحره بيده إن كان من الإبل أو أن يذبحه إن كان من البقر أو الغنم بيده أن يتولى ذلك بنفسه لأن هذا من الأعمال المتعلقة بالحج فكونه يقوم بهذا بنفسه لا شك أنه أكمل وأفضل وأعظم في أجره لكن إن كان لا يحسن ترك ذلك لغيره ترك ذلك لغيره قال وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها لاحظ هنا ما قدر بالثلث فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في قدر واحد من مئة فماذا عسى أن يكون قد أخذ منها وهذا يدل على أنه لا يجب على الإنسان أن يقسم ذلك أثلاثا فله أن يأكل منها شيئا وأن يتصدق بشيء وأن يقدم على سبيل الهدية شيئا نعم فإن على ذلك أثلاثا فهو حسن وإن لم يتيسر وله أن يتصدق بجميعها وله أن يتصدق بجميعها لو أنه ذبحها وتركها ولم يستفد منها أحد من ناحية الإجزاء تجزئ ولكن فعله هذا خلاف الكمال فالله عز وجل لم يشرعها لمجرد إراقة الدماء فقط وإنما أيضا لمعنى آخر هو الانتفاع بمثل هذه اللحوم ينتفع بها الفقراء والله عز وجل قال فاكلوا منها وأطعموا نعم فيجمع بين هذا وهذا والناس إلى عهد قريب تعرفون قبل إنشاء مثل هذه الشركة التي صارت تأخذ هذه اللحوم كانت في كل مكان ترمى الذبائح والهدايا وال في كل مكان حتى تنتم ويمرض لا يكاد يرجع أحد من الحج إلا وهو مريض بسبب الروائح لا سيما مع شدة الحر وثم إذا بدأت تحرق في أيام التشريق لا تستطيع لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا تكاد تستطيع أن تبقى في ميناء من شدة الرائحة نعم بالجرافات فهذه الحضائر الضخمة الهائلة التي تأتي في يوم العيد وهي ممتلئة بعد وقت يسير تجدها كلها على الغرف والذي يأخذ منها شيء يشق بطنها ثم يأخذ الكبد أو نحو هذا ولربما أخذ اليد ثم يمشي ثم يثقله ذلك ثم يلقيه في أي مكان يدوسه الناس أكذا كانت فالمقصود أن الناس اليوم قد لا يتيسر لهم مثل هذا لكثرتهم نعم و و فالفقراء يأتون ويتخيرون أيضا إذا إذا وجد أنواع غير جيدة لا ينظر إليك أحد ولا يأخدها أحد وإنما يتخيرون الأنواع الغالية الثمينة الجيدة اللحم نعم فالالمقصود أن إعطائها للشركة كونها تذبح بمتى يجزي الإنسان وهذا أفضل من أن تبقى مرمية فإذا كان لا يتأتى أن هذه كلها فقراء الحرم فهل معنى ذلك أنها تترك للتلف الجواب لا فتؤخذ وتعطى للمسلمين في أماكن ولو كانت خارج حدود الحرم معنا من أهل العلم يقول إن ذلك لا يجوز ولا بد أن تعطى لهؤلاء الذين في الحرم لا تكون خارجه فعلى كل حال قالوا أن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها يعني يتصدق بكل ما يتعلق بها والمقصود بأجلتها يعني ما يوضع على هذه الإبل من كتان أو قماش أو نحو ذلك تغطى به نعم. لا أعطي الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا هذا يحتمل أنه لا يعطى على سبيل الأجرة ويحتمل أنه لا يعطى مطلقا من أجل أن يكون ذلك سببا لأن يضع من الأجرة أعطي لحم نعم فكان ذلك سببا لتخفيض الأجر إنما تعطى أجرته كاملة ولا تعلق لهذا الهدى بنقص أجرته ما يكون على سبيل المعاوضة لأن ما نقص من الأجرة بسبب ما أعطيه من اللحم صار في الواقع فيه نوع معاوضة فلا يكون ذلك بهذا الاعتبار هو بارد المكيف ولا جيد ها؟ بارد نعم نشوف بعض الأخوان كأنهم بردانين ممكن يخفف طيب فالمقصود أنه يتصدق بالجلد ويتصدق ب نعم وقد ورد التشديد عن النبي صلى الله عليه وسلم ببيع ببيع الجلد نعم و قال وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها شيئا لكن هل له أن ينتفع هو بالجلد الآن إنسان ذبح الأضحية هل له أن ينتفع بالجلود كما ينتفع باللحم يمكن أن ينتفع بالجلد لكنه لا يبيع شي شيئا من ذلك لا يبيعه يتصدق به أو يقدمه على سبيل الهدية أو أن ينتفع به هو بنفسه نعم ولا أشكال في ذلك الله تعالى أعلم نعم. وعن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم نعم. بالنسبة للإبل السنة أن تنحر، السنة أن تنحر، وذلك أيسر وأسهل لها وأرفق بها، وأن يكون هذا النحر أن تكون قائمة، أن تكون قائمة معقولة اليد اليسرى، معقولة اليد اليسرى. وذلك أنه لو أنها كانت معقولة اليد اليمنى فهو سيأتيها من ناحية اليمين فهذه اليد اليمنى قد تتصرف بها فتؤذيه تؤذيه لا سيما الإنسان الذي ليس عنده أصلا تجربة ومهارة في مثل هذا فقد لا تنفذ السكين أصلا حينما يضرب ب لبتها. نعم وبحركة يسيرة جدا وسريعة وخاطفة لا تكاد تراها العين وإذا هو قد ضربته أو... نعم بيدها ولربما فالحاصل أن السنة أن تكون معقولة اليد اليسرى لماذا؟ لأنها ستقع على هذه الناحية الناحية اليسرى وهذه هي السنة ف... وتكون موجهة إلى القبلة النحر يكون للإبل في اللبّة التي تكون قريبة من الصدر قريبة من الصدر في أسفل الرقبة يقرب ذلك من الموضع الذي يكون مجتمعا لما بين يديها نعم فهذا أقرب مكان إلى القلب فإذا نحرت بمعنى أنها تطعم اما في بحربة او سكين تطعن طعنا فاذا طعنت في هذا المكان صارت تثج الدم وهذا شيء مشاهد بقوة ثم بعد ذلك يجرها من اجل ان يقطع الاوداج وتسقط على جنبها الايسر والنبي صلى الله عليه حديث بن عمر هنا قال ابعثها قياما مقيدة يعني مقيدة اليد اليسرى سنة محمد صلى الله عليه وسلم ومن حديث جابر رضي الله عنه في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يرحرون البدن مع اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها وهو معنى قول الله تبارك معنى قول الله تبارك وتعالى صواف تذكر اسم الله عليها صواف وفي قراءة أخرى غير متواترة نعم قراءة بمسعود صواف وهي, وهي التي رفعت إحدى يديها رفعت إحدى اليدين معقولة من أجل أن لا تضطرب لأنها إذا ضربت قد تنطلق وتؤذي كل من يواجهها أو في طريقها وإذا كان هؤلاء الناس لا يحسنون هذا كما هو مشاهد كثيرا فهل يجوز لهم أن يبركوها وأن يربطوا يديها ورجليها كما يفعلون ثم يأتون بالعنق ويربطونه ويشدونه إلى الخلف بحبل هذا في نوع إذاء وتعذيب فإن كانوا لا يحسنون إلا بهذه الطريقة فإنهم, فإنهم يفعلون ذلك لا بأس وهي باركة لكن ذلك خلاف السنة لكن ما كل أحد يحسن أن ينحرها وهي وهي قائمة والذين يحسنون هذا يمكن أن يذبح العشرات خلال دقائق أن ينحر العشرات خلاف خلال دقائق نعم. وهو أسهل من الذبح وتموت بوقت أقصر مما تموت فيه الشات أو البقرة لأن هذه البدن لو ال لو أنها ذبحت كما تذبح الشات من عند الرأس نفصل الرأس مع الرقبة فإن ذلك فيه تعذيب لها لأن الدم يحتاج يمشي على هذا العنق الطويل فيطول بذلك تعذيبها وإلامها وموتها مع أن هذا يجزئ لو فعل لو ذبحت كما تذبح الشات أجزئ لأن شروط الذبح هي قطع الأوداج وهي العروق المعروفة في ناحيتين العنق، ومن أهل العلم من يشترط أيضا قطع واحد من اثنين إضافة إليها، وهو إما المريء أو القصبة الهوائية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهار الدم، وذكر اسم الله عليه، وإن الدم يحصل بإيش؟ بقطع الأوداج، لكنه أسهل في خروج الروح وفي موته وفي خروج الدم قطع قطع القصبة الهوائية. أسهل ذلك عليها فعلى كل حال لو أنه قطع أوداجها صح ذلك وأجزاءه والأفضل أن يقطع الأربعة أن يقطع الودجين وأن يقطع القصب الهوائية ويقطع أيضا المريء نعم و... وعلى كل حال هذه طريقة نحر الإبل و... وأما الذبح نعم، فكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملاحين، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما صفحة العنق، نعم، يسمى ويكبر، ولا تحتاج إلى مسك لجميع يديها ورجليها وتجتمع الأسرة كلها فوقها، نعم، من أجل أن لا تتحرك حركة واحدة. فإن هذا تعذيب لهذه البهيمة لأنها إذا تحركت فإن ذلك أولا أسهل في خروج الروح والأمر الثاني أنه أفضل ذلك الحركة يعني في خروج كل الدم من الجسد ولهذا الناس الذين يأكلون الخيل وهو جائز أكلها كما ثبت في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا لا يستطيبون لحمها إلا إذا أجروها كثيرا من أجل أن الحركة تحرك الدورة الدموية وتنشطها فإذا ذبحت فإنه يخرج كل ما فيها من الدم من جسدي وذلك يكون أطيب لا شك في لحمها نعم ويحتاج أن يسمي يقول بسم الله نعم و. ولا تسقط بالتسميه على على على الارجح من اقوال ولا تسقط بالنسيان على الأرجح من أقوال أهل العلم والله تعالى أعلم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا فمعنى ذلك أنه لو لم يذكر اسم الله عليه فكما قال الله عز وجل ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه نعم باب الغسل للمحرم عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخزمة رضي الله عنه اختلف بالأبواء فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه قال فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الآصاري رضي الله عنه فوجدته يغتسر بين القرنين وهو يستتر بثوب فسلمت عليه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 فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وآله وسلم يفعل وفي رواية فقال المسور لابن عباس لا أماريك بعدها أبدا يقول عن عبد الله بن الحنين وهو الهاشم بالولاء المدني توفي في أول خلافة يزيد ابن عبد الملك أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور ابن مخرمة المسور بن له صحبة توفي سنة 64 للهجرة اختلف بالأبواء مكان معروف إلى اليوم نعم بين مكة والمدينة فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه لماذا لا يغسل رأسه من أجل أن لا يسقط شيء من الشعر نعم قال فارسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصار فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب إيش يعني بين القرنين؟ يعني بين عمودين أو خشبتين يوضع فوقها فوقهما خشبة توضع فيها البكرة التي ينزع فيها الماء بالدلاء من البئر نعم خشبتين توضع فوقها خشبة ويوضع فيها بكرة نعم فهو وضع ثوبا يستتر به بين هاتين الخشبتين نعم. فسلمت عليه فقال من هذا وهذا السؤال والرد أيضا الجواب يدل على أن الإنسان يجوز له في الطهارة الشرعية أن يتكلم وهو يتوضأ أو هو يغتسل لكن هل الأكمل ترك هذا يعني يتكلم للحاجة لكن هل يتكلم من غير حاجة هذه عبادة فكون ينشغل بها أفضل وأكمل لا ينشغل عنها بغيرها قلت أنا عبد الله ابن حنين أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدى لرأسه ثم قال لإنسان يصب عليه الماء أصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما ما وأذبر و... فالحاصل أنه هذا الحديث صريح في أن المحرم يجوز له أن يغسل رأسه وبناء عليه يقال تصرفات المحرم التي يحصل بها شيء من تساقط الشعر من غير قصد أن ذلك لا يضره أن ذلك لا يضره مثل حك الشعر نعم فإن ذلك لا يضره لو أنه مشطه بالمشط نعم هل يقال وسقط بعض الشعر هل يقال إنه بهذا قد فعل محظورا من محظورات الإحرام الجواب لا لكن هل الأكمل أن يفعل الأكمل أن لا يفعل لماذا لأن الشعث في حقه أفضل فهذا الامتشاط هو لون من الترفه لون من الترفه فيترك لكن ذلك ليس على سبيل ليس على سبيل الوجوب و أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه كان يغتسل وهو محرم وهذا يدل على أن المحرم له أن يغتسل متى شاء فليس مأمورا أن يبقي الغبار وما يعلق به من أثر السفر والتراب وليس مأمورا أن يبقيه على بدنه له أن يغتسل متى شاء نعم تفضل نعم كم قرينا حديث ها نقرأ هذا باب فسخ الحج إلى العمره عن جابر رضي الله عنه قال أهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطلحه وقدم علي من اليمن فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحل إلا من كان معه الهدي فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لا أحللت وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت فلما طهرت طافت بالبيت قالت يا الله ينطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج نعم يقول أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج الأصل في الإهلال نعم هو رفع الصوت نعم ومطلقاً هذا في كلام العرب وقد يراد به رفع الصوت بالتلبية كما هو المشروع في حق الرجال وقد يراد به قد يراد به يعني الدخول الإحرام يعني الدخول بالنسك أهل بالحج يعني قال لبيك حجة مثلا دخل في النسك عليه الصلاة والسلام أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وهذا من الأحاديث التي أشرت سابقا إلى الحديث الواردة في صفة نسك النبي صلى الله عليه وسلم وأحرامه بالحج هل كان مفردا أو قارنا أو متمتعا فهنا أهل بالحج فظاهره أنه كان مفردا لكن كما سبق لما جاءه جبريل وقال قل حجه قل عمره في حجه نعم فصار قارنا بهذا الاعتبار يقول وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحه نعم وقدم علي من اليمن فقال أهلت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ويجعلوها عمره وقول علي رضي الله عنه هذا يدل على أن الإنسان يجوز أن يحرم, أن يهل أو أن يحرم بإحرام معلق كهذا على إحرام غيره يقول أهللت بما أهل به فلان ثم يسأل فلانا بماذا أهللت كان يكون الإنسان جاهل بالمناسك مثلا أو يريد أن يقتدي بعالم أو نحو هذا فيكون في حكم إهلاله نعم لكن لو أن الإنسان أهل إهلالا نعم مطلقا لم يحدد شيئا لم يحدد شيئا بدأ الإنسان يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك وما قال, ما قال لبيك حجه ولا قال لبيك عمره ولا قال عمره في حجه فما الحكم؟ إنسان جلس يلبي نقول الأفضل أن تجعل ذلك عمره وتكون متمتعا وتتحلل بعد الطواف والسعي ولك أن تجعل ذلك على سبيل القران ولك أن تجعله على سبيل الإفراد يقول أنا ما حددت شيء أنا أصلا ما أعرف هذه الأنساك أنا أسمع بالراد لبيك اللهم لبيك فلما وصلت إلى الميقات اغتسلت لبست الاحرام وجلست نويت الدخول في النسك وقلت لبيك اللهم لبيك كنت أظن مثل العمره ما يحتاج أقول لبيك حجة ولا أنوي نسكا معينا مثلا ولو أنه نوى شيئا بقلبه ولم يتكلم به فهو على ما نوى لأن الأعمال بالنيات يقول وقدم علي من اليمن رضي الله عنه إلى آخره فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمره أن يجعلوها عمره لاحظ الحديث السابق تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع أصحابه معه نعم بالحج فهنا أمرهم أن يجعلوها عمره إذن ما كانوا قد أحرموا بالعمرة في أول الأمر قال فيطوف ثم يقصر ويحل إلا من كان معه الهدي فقالوا ننطلق إلى ميناء استغربوا ذلك لأنه لم يكن معهودا بالنسبة إليهم كما ذكرنا كانوا يعتقدون أنه أفجر الفجور فقالوا أن ننطلق إلى ميناء لأنهم سألوا النبي السلام الحل كله يعني حتى النساء نعم فقالوا ننطلق إلى ميناء وذكروا أحدنا يقطر يعني من أثر الجماع لحداثة نعم يعني هم ينطلقون إلى منا يحرمون بالحج نعم وهم حدثا عهد بمواقعات بمواقعات النساء استكثروا هذا واستعظموه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا ل أن معي الهدي لا أحللت على كل حال ال نحن أقول مثل هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أمرا مؤكدا فظاهره أن ذلك كان يجب كان يجب عليهم ولكن ذلك لا يختص بهم نعم وما ورد عن بعض الصحابة كأبي ذر رضي الله تعالى عنه من أن ذلك كان يختص بهم فيجاب عنه بما سبق فالحاصل قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت وهذا يدل على ماذا يدل على أن التمتع أفضل أفضل من القران وأفضل من الإفراد لمن لم يسق الهدي ويدل على هذا أيضا فائدة أخرى ما لها علاقة موضوع الحج أن مثل هذا المقام يجوز فيه أن يقول الإنسان لو أني فعلت كذا وكذا وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن لو تفتح حمل الشيطان نعم، فإن ذلك يكون في المواضع التي يفتح فيها باب الشيطان على الإنسان استجلاب الحزن وذهب النفس حسرات على أمور فائته لا يمكن أن تستدرك لكن إن كان ذلك من باب تمني الخير أو من باب بيان حال الإنسان وموقف نعم له لربما بدا له فيه شيء أو من أجل أن الإنسان يبين حكما شرعيا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فمثل هذا لا إشكال فيه والإمام البخاري رحمه الله نعم ذكر بابا في الصحيح باب ما يجوز من اللو وذكر نحو سبعة أحاديث في جواز ذلك وتكلمنا عن هذه المسألة في مناسبات شتى على كل حال كم باقي من الوقت تبون نقرأ حديث أو حديثين ولا نتوقف هنا أو هذا ما كملناه يقول وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت هذا فيه بيان لحكم المرأة إذا كانت إذا كان وقع لها نفاس أو أو حيض فإنها تفعل المناسك جميعا غير أنها لم تطف بالبيت وتقول فلما طهرت طافت بالبيت قالت يا رسول الله تنطلقون بحج وعمره إلى آخره وفي الصحيح عنها أضي الله عنها أنها قالت فقدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفاء والمروه مع أن الصفاء والمروه السعي المسعى في ذلك الوقت ويمكن أن يقال هذا الآن لكنه قبل هذا العصر كان بلا ريب خارج الحرم إلى عهد قبل عشرات السنين كان خارج الحرم بلا شك والمرأة والسعي لا يشترط فيه الطهارة لا من الحدث الأصغر ولا من الحدث الأكبر وكذلك أيضا لا تمنع الحائض من البقاء في المسعى لأنه خارج الحرم وإنما تمنع من دخول الحرم لألا تلوثه لألا تلوثه فالذي تمنع منه الطواف لأنه اشترط له الطهارة على الأرجح من قول وهو قول عامة أهل العلم الجماهير من أهل العلم أنه اشترط له الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر فالحاصل أن عائشة رضي الله عنها فعلت كل المناسك وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعل بما يفعل الحاج نعم ولم تسع بين الصفا والمروة فهذا يستدل به عامة أهل العلم الجمهور الذين يقولون إنه لا يصح سعي إلا وإلا إذا كان قبله طواف فلما جاءت عائشة رضي الله تعالى عنها لم يمكنها السعي لأنها غير قادرة على الطواف وبناء عليه أما الحديث في بعض الروايات الذي قال فيه سعيت قبل أن أطوف قدم فقال لا حرج فهذا هذه الرواية بعض أهل العلم كثير من هؤلاء العلم ضعيفها أصلاً ومن صححها قال هذا يدل على الجواز يدل على الجواز أو أن ذلك يعذر به بسبب بسبب الجهل فعلى كل حال السواد الأعظم من أهل العلم سلفا وخلفا أنه لا يصح سعي إلا بعد إلا بعد الطواف بل حدده كثير من أهل العلم بأنه يكون بعد طواف النسك أما طواف العمرة أو طواف الحج طواف الإفاضة ولا يكون ذلك بطواف تطوع فالإنسان يحتاط لمثل هذا ولذلك من الناس من يسأل أحيانا بعد ما سعى ويكون قد طاف طوافا يذكر أنه أحدث فيه مثلا فمثل هذا ماذا يقال له يعيد الطواف فقط ولا يعيد الطواف والسعي يعيد الطواف والسعي وهذا أحوط وهذا أحوط وأبرأ للذمة وفيه خروج من هذا الخلاف والله تعالى أعلم قالت يا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلقوا بحج طبعا هي حصل لها حج وعمرة على سبيل القران لأن النساء السلام بيّن لها هذا وأن طوافها بالبيت وسعيها بين الصفا والمروح أنه يجزئها عن حجها وعمرتها وهذا كما ذكرنا بالأمس أن القارن عمله والمفرد سواء إلا أن الفرق بينهما بالنية وإيش والهدي فقط مع أن القرآن أفضل من الإفراد باعتبار أنه يحصل له بذلك حجة وعمرة الحصل أنه ما طابت نفسها بذلك فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج والتنعيم معروف على طريق الداخل من المدينة نعم، فسمّي بالتنعيم لأنه يوجد جبال هنالك جبل يقال له ناعم على يمين الداخل وآخر على يسار الداخل وأيضاً الوادي واد يقال له نعمان نعم، فالحاصل أن هذا هذا المكان كما ذكرنا بالأمس أنه لا أن الإحرام من الحل لا يختص بالتنعيم ولما ذكرنا أبعاد الحرم من نواحي المختلفة من طريق جدة ومن طريق الجنوب ومن طريق الطائف ومن طريق عرنة أقرب مكان هو التنعيم فذلك أرفق بالإنسان لكن لو أن الإنسان ذهب إلى عرفة فله ذلك لو أنه ذهب إلى طريق جدة فلو هذا ويؤخذ من هذا الحديث أيضا بناء على أن أهل مكة يشرع لهم العمرة أنهم إذا أرادوا العمرة أنهم يخرجون إلى الحل تعتبار أن العمرة بمعنى الزيارة فيكون قد جمع بين الحلي والحرم فيدخل الحرم من خارجه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بعائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فلو كان الإحرام بالنسبة لأهل مكة ومن في حكمهم من داخل الحرم، لما أمره أن يخرج، أن يخرج بها، نعم، والله تعالى أعلم. لعل هذا يكفي. ما معنى قلدت هذه؟ يمكن هذا السؤال الأخ كتبه أول بمعنى أن جعل فيه قلادة تعلق فيها نعل أو نحو ذلك. هل على القارن أو المفرد هذه؟ كما قلنا القارن بقول عامة آل العلم والمفرد إذا فعله تطوعا فحسن وإلا لا يجب عليه. ما حكم إذا أهل الشخص بما أهل به الشخص الثاني في نفس الوقت أهل الشخص الثاني بما أهل به صاحبه الذي أهل به الشخص الأول؟ ما حكم عملهم حجم هذا في تكلف فهم يبقون مخيرين يعني كل واحد أهل بما أهل به الآخر كل واحد يقتدي بالآخر فمثل هؤلاء نعم يكونوا ما أهلوا بشيء جميعا فالافضل أن يجعلوها أن يجعلوها عمره نعم يقول أحبكم في الله حبك الله هل على أهل مكة هدي أو صيام لمن لم يجده لا أهل مكة ليس عليهم هدي لأن الله عز وجل قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام والمقصود بحاضر المسجد الحرام العلماء يختلفون في هذا كثيرا ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أنهم أن يكون هؤلاء من قاطن الحرم من أهل مكة أو من القرى المجاورة التي هي داخلة في في الحرم ويمكن أي, أي يلحق أهل مكة الذين هم خارج حدود الحرم مثل أهل التنعيم الآن جزء من التنعيم وهي حي من أحياء مكة الآن خارج حدود الحرم بعض مكة الآن إذا أردت أن تصلي في التنعيم بعض المساجد خارج الحرم وبعض المساجد داخل الحرم نعم فيمكن أن يلحق البقية لاتصال البنيان لأنها صارت مدينة واحدة أن يلحق الجميع وقال هؤلاء كلهم من حاضري المسجد الحرام والله تعالى أعلم يقول ما الفرق بين الخاص والعام والمطلق والمقيد الفرق هذا ما له علاقة موضوعنا الفرق بين العام والخاص والمطلق والمقيد في جزئية أو في ناحية دقيقة جدا، وهو أن أنهما يشتركان في شيء جعل الأمر يلتبس على كثير من طلاب العلم أن فيهما شيء من الشمول بل بل بل بل كلاهما فيه شمول، نعم، لكن شمول المطلق بدلي، وشمول العام استغراقي. لما تقول اعتق الرقاب يعني كل الرقاب. ولما تقول اعتق رقبه فكل مملوك فهو كل عبد رقيق فهو رقبه. فلفظ رقبه تشمل هذه لكن لا يراد الاستيعاب وإنما على سبيل البديليه هذا اعتقده أجزاء أو هذا, أو هذا أو هذا أو هذا لأن هذا المسمى يصدق عليها جميعا. هذا هو الفرق بين المطلق والعام ما معنى قلت هدي نفس الشيء يقول هل تلبيد الشعر هل تلبيد الشعر أثر في تأخير الإحلال إلى النحر لا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الحال الواقعة لو أن أحدا لبد شعره وهو, وهو لم يسق الهدي فلا إشكال لا يمنعه ذلك من أن يتحلل بعمره نعم يقول في باب الأضحية عندما نذهب بها إلى المقصب نعطيه الأجرة كاملة ولكن يأخذون الجلد حسب نظام المقصب إيه لا تبيع الجلد لا بأس أن تعطيهم إياه لكن من غير بيع ما صحة التسبيح 11 والتحميد 11 والتكبير 11 في الذكر بعد ورد هذا ورد خمسة وعشرين لكن الأكمل هو الأكثر يعني ثلاثة وثلاثين ثلاثة وثلاثين ثم ثلاثة وثلاثين ثم يوحد الله عز وجل لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول قول ابن عمر رضي الله عنهما في الطواف بسم الله يعني عند يقصد عند الركن هل يكون في الشوط الأول فقط أم في كل شوط في كل شوط مثل التكبير يكون مقترنا بالتكبير السؤال الثاني هل في الطواف والسعي من الدور الثاني والسطح كراهه ليس فيه كراهه لكن لو أن الإنسان طاف من الدور الأسفل فهو أفضل نعم فهو أفضل الله عز وجل يقول فلا جناح عليه أن يطوف بهما يطوف بهما و يسعى بين الجبلين ويقال هواءه هواء الشيء له حكمه له حكمه فإذا سعى بينهما فإنه يكون قد حقق أمر الله عز وجل مع أن بعض أهل العلم كان يرى أن ذلك لا يجزأ الشيخ محمد الأمين الشنقية رحمه الله كان يرى أنه لا يصح السعي في الدور الثاني أو الثالث نعم لكن هذا القول يبدو فيه نظر الله تعالى أعلم يقول ما مقدار طبعا لو كان الإنسان بيسع تحت في زحام شديد ولا يفقه ما يقول فما هو الأفضل بلا شك أن يصعد ما مقدار الذي تحصل به السنة في صعود الصفا والمروه طبعا الصفا والمروه دفن منها كثير فيما يظهر وحجم الجبل وإلا فتصور الوادي الذي كان بين العالمين كان مجرى سيل ويحتاج الإنسان أن ينحدر انحدارا حينما يأتي من الصفة ومن المروة فردم هذا ووضع للسيل مجرى ثم صار بالنسبة للناظر مستويا فمثل هذا نعم، لو أن الإنسان سعى بين الصفة والمروة ولم يرقى إلى الصخرات فإن ذلك يجزئه فإن ذلك يجزئه يصل إلى المكان المرتفع إذا وصل إلى بداية المكان المرتفع المرتفع فإن ذلك يجزئه لا يشترط أن يصل إلى الصخور لا في الصفا ولا في المروه نعم يقول رجل سعى 14 شوطا باعتبار أن الذهاب والعودة شوط واحد جاهلا فما الحكم يجزئه السبعة التي والباقي زيادة لا عبرة بها معنى بن حزم رحمه الله كان يرى أن الذهاب والمجيء واحد ابن القيم يرد عليه رحمه الله أبا محمد لو حج لما قال لما قال هذا نعم يقول رجل توفي وعليه صوم من رمضان الذي توفي فيه هل يكفي في حق إخراج طعام عن كل مسكين في اليوم أم أن على, على وارثه الصوم عنه هذا ينظر في حال هذا الإنسان الذي عليه صوم. إن كان مات في رمضان نعم مات في رمضان فليس عليه شيء لا طعام ولا قضاء إن كان يؤفي بسبب مرض أو سفر كان بسبب السفر أو المرض الذي يرجى برؤه فما أمهله الأجل فمات في رمضان أما إن كان هذا الإنسان مريض مرضا لا يرجى برؤه فحقه الإطعام أصلا فيطعم عنه أما إذا كان هذا الإنسان عليه الصيام ثم بعد ذلك كان يرجى برؤه من هذا المرض ثم لم يصم بسبب czego odita لأن المرض اتصل لا يرجى برؤه ثم بعد رمضان اتصل المرض فهذا لا يصل عنه ولا يطعم عنه لا يرجى برؤه يطعم عنه فإذا كان يرجى برؤه ولكنه استمر المرض بعد رمضان حتى مات فإنه لا صيام ولا إطعام إذا كان يرجى برؤه واضح يرجى برؤه فبرع ولم يصوم لسبب أو لآخر فالجمهور على أنه يطعم عنه وأن ذلك يمكن أن يخرج من تريكته والحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه هذا عام ولم يخصص فيه النبي صلى الله عليه وسلم النذر من غيره والجمهور يقولون يطعم عنه ولا يصام إلا في النذر مع أن هذا لا يوجد دليل فيما أعلم يدل عليه صراحة والمرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم من عليها نذر أن أمها, أن أمها ماتت وعليها هذا حديث آخر فالحاصل أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم عام فلو أنهم أطعموا عنه أجزاء ولو أنهم صاموا عنه الذي يظهر من ظاهر الحديث الله أعلم أن ذلك يجزئه يجزئه يقول وكلت في الهدي وأنا في الدمام ويوم النحر رميت جمرة العقب الكبرى ثم أحللت في ميناء قبل الطواف فهل علي شيء في ذلك فعل اثنين من ثلاثة هل الهدي من الثلاثة؟ لا الهدي ليس من الثلاثة حلقت ورميت نعم مع أن ظاهر الحديث والله تعالى أعلم أنه يحصل له التحلل برمي جمرة العقبة لكن الأحوط أن الإنسان لا يقتصر على هذا يقول ألا يقال بأنه على رأي شيخ الإسلام أن الإفراد لنا أولى من باب أولى لأننا نأتي بكثرة من عمرة للعمرة في السنة يمكن هذا يحتمل على كلام شيخ الإسلام لكن نحن ذكرنا أنواع القسمة بالأمس بشيء من الاستقراء أوسع من كلام شيخ الإسلام أوسع من الصور التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله فشيخ الإسلام كان يتكلم عن صور معينة إنسان سيأتي في وقت آخر وسيأتي يعني سيأتي بعمره حج في السنة هذه يأتي بها بسفرة وهذه يأتي بها بسفرة فما هو الأفضل أن هذه بسفرة وهذه بسفرة لكن إذا كان أصلا سيأتي بحجه وعمره الآن وسيأتي بسفرة أخرى أو سفرات يأتي بها بالعمرة فهذا أكمل في حقه نعم هل الأولى أن يذبح شاتا في الهدي أو يشترك في بدنه الأفضل أن يذبح شاتا نعم لا يشترك في بدنه والسبب أن الشات ذات كاملة نعم لا يشترك معه غيره فيها نعم هذا أكمل والشاة أطيب لحما من سبع البدن وأفضل من سبع البدنة رجاء إعادة توضيح القلائد ثم أشعرها وقلدها قلنا الإشعار هو أن يجرح السنم ويسيل الدم فيمسحه عليه وأما القلادة فيعلق على رقبتها شيئا تعرف أنه أنها من الهدي مثل يعلق نعلا أو نحو ذلك يقول هل السنة أن تنحر أو تذبح الذبائح تجاه القبلة الجواب نعم يقول ذهبت أنا وابني البالغ من العمر 13 سنة للعمرة في رمضان هذا العام وبعد الانتهاء من العمر ذهبنا للبحث عن سكن وأردنا أن نحلق بعد الحصول على السكن فحلق فخلع ابني الاحرام قبل أن نحلق ناسيا وجاهلا فما الحكم وذهبنا وحلقنا وهو من منابسه فإذا كان ناسيا فليس عليه شيء فإذا تذكر قبل الحلق فإنه ينزع ما عليه من ثياب ويبقى بالإحرام يقول مسألة للتأكد هل ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أهل بيته عن نسائه بالبقر نعم وقلنا المراد بذلك الهدي هل الذي يحلق رأسه بالماكينة لا يعتبر محلق من يعتبر محلق لأن الحلق هو أخذ شعر الرأس من منابته يقول إذا رمى جمرة العقبة وحلق قرأسه وطاف بالبيت للإفاضة في اليوم العاشر هل يحل له كل شيء هل يحل له كل شيء حتى النساء وهو لا زال في منا الجواب نعم يقول أرجوا إعادة التوضيح وذكر أحدنا يقطر إلى آخره يعني أنه حديث عهد بجماع فلا زال على سبيل المبالغة نعم على سبيل المبالغة هل ننكر على من يتمسح بالكعبة ويقبلها غير الحجر الأسود أو الدعاء مع مس الحجر الكعبة غير منطقة المتزم الجواب نعم ينكر عليه يقول إذا قضى وضوءه ثم خرج توضع فليعيد أو يكمل الأقرب أنه يعيد من أوله تسريح الشعر للمحرم تكلمنا عليه يقول أحبكم وأحبك الله يقول إذا لبس المحرم المخيط ثم أحرم ثم لبس المخيط فهل عليه فدية واحدة أم فديتان هو إذا كان قد أخرج الفدية ثم حصل منه ثانية فإنه يخرج فدية أخرى فإذا تكرر قبل إخراج الفدية ففي كل جنس منها فدية واحدة ولو تكرر ذلك يقول إذا فعل محظورا ثم فعل محظورا آخر فماذا عليه إذا كان من جنس آخر ففي كل واحد فدية يقول امرأة تريد أن تحج متمتعة وربما يأتيها الحيض من اليوم الخامس من ذي وربما ينتهي حيضها في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر فكيف تؤدي العمر والحج لا هي تحرم ممكن تحرم قارنة نعم أو مفردة ومن من المقات ثم بعد ذلك تذهب إلى منا ثم إلى عرفه ومزدلفة وتنتظر حتى تطهر ثم تطوف وتسعى يقول ذكر في الأحاديث في التكبير عند المسعى أنه كتكبير الصلاة فهل يرفع يديه مثل رفعه في الصلاة لا يرفع يديه للدعاء نعم يقول القارن من ساق الهدي فعرض لها عارض فنحرها هل تغني عن الهدي لأنه أتى بغير وقته طبعا إن كان معه هدي آخر فهو لا يحتاج إلى بدل إذا كان ذلك من غير تفريطه ينحرها في مكانها الذي وجد فيه هذا العارض نعم وإذا كان ليس معه سوى هذه وقد ساقها ثم نحرها فماذا يصنع هل تجزيه وتكفيه على القول بأنه بأن النحر لا يختص بيوم العيد وثلاثة أيام بعده وإنما يكون قبل ذلك أيضا إذا أحرم بالحج أو بالعمرة يعني التمتع فله أن ينحر هديه فإن هذا يكون قد حصل المقصود بالنسبة إليه وعلى القول بأن ذلك إنما يكون يعني وقت الوجوب يتحقق في يوم النحر نعم فإذا نظرنا إلى القارن بأنه لا يوجد دليل واضح وصريح على أنه يجب عليه الهدي فإن ذلك لا يلزمه وإذا قلنا بالوجوب فيحتمل فالله تعالى أعلم هل يصح امرأة أن توكل شخصا أن يحج عنها لأنه لا يوجد لها محرم وهي سبق أن حجت الذي يظهر والله أعلم أنه يجوز للإنسان أن يحجج عنه إذا كان قد حج إذا كان لا يستطيع أن يحج الفرض وهو قادر بماله لا يستطيع بنفسه وإن كان نعم حج حجة الإسلام وإذا كانت أيضا على سبيل التطوع فله ذلك نعم ولو كرره في كل عام والله تعالى أعلم وصلى الله عنه بي نحمد وعليه صحيح